و ط ب ط و ما طاب ممشاكم وتبواتم من الجنه منزلا ثم اما بعد حديثنا اليوم عن العمره الكثير من المسلمين صلى الله عليه وسلم يتقبل منا ومن جميع المسلمين صالح الاعمال يستعد للعمره في هذا الشهر المبارك تقربا لله تبارك وتعالى ويرجو مغفره الذنوب والمعاصي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ع م ر ة في رمضان تعدل ح ج ة معي ح ج ة مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ولا يخفى علينا جميعا الفضل العظيم الذي يعود على المعتمر ويعود على الحاج ويعود على هذا الرجل الذي يصلي في بيت الله الحرام الصلاه في مسجد في المسجد الحرام ب م ا ئ ة أ ل ف ص ل ا ة ص ل ا ة واحد كم يصلي هذا الرجل من ص ل ا ة كم يسجد لله في هذا البيت الحرام كم يدعو و العمل الصالح يضاعف في هذا المكان ن س أ ل الله ان يمن علينا ع و عليكم ب ز ي ا ر ة بيته الحرام اللهم امين و قد جمع هذا الرجل شرف الزمان و شرف المكان شرف الزمان في رمضان وشرف المكان في بيت الله الحرام يرفع يديه ويدعو ربه تبارك وتعالى وقد بين في هذا الحديث ب أ ن ا ل ع م ر ة في رمضان أ د ر ك ت م ن ز ل ة الحج م ن ز ل ة الحج في ا ل أ ج ر والثواب ولا تغني عن حج ا ل ف ر ي ض ة و ل ك ن ن ا في ا ل أ ج ر والثواب فقط نتحدث سريعا عن ص ف ة العمره ما هي العمره يذهب أ ح د ن ا هكذا يمشي مع الماشين يلبي مع الملبين لا بد لنا من فقه أ ن يتفقه هذا المعتمر إ ذ ا ذهب إ ل ى بيت الله الحرام كيف يفعل كيف يطوف كيف يقول كيف يذكر كيف يحرم هذه ا ل أ ش ي ا ء م ه م ة وهذا من الفقه في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أ و ل ح ا ج ة في العمر يا اخوان ا ل إ ح ر ا م ا ل إ ح ر ا م يتكون من رداء و إ ز ا ر رداء يضعه المعتمر على كتفه أ و على كتفيه و ا ل إ ز ا ر في أ س ف ل الجسم ا ل إ ح ر ا م من ا ل م ق ا ت مقاط الموضوع طبعا مواقيت هذه ك ث ي ر ة ولكن يعني المعتمر يذهب إ ل ى المقاط والكثير ممن يذهبون من مصر يذهبون أ و ل ا إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة فمن ذو الحليف باذن الله عز وجل مقاط ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة إ ذ ا ذهب الى هناك إ ي ه اللي ي ع م ل و ا ا ل إ ح ر ا م وهو ن ي ة الدخول في العمر ة ن ي ة الدخول فيه في لا في ذر الحليف لا ده هو مش هو, هو جاي من ا ل م د ي ن ة رايح ف ي ن من أ ب ي ا ر علي ولا ذو ابيار علي جزاك الله خير طيب نشوفها برضه ب س ن ت أ ك د من ا ل خبر ابيار علي جزاك الله خير طيب يستحب له التلفظ ب ن ي ة العمره يقول إ يا اخواني اللهم لبيك عمره دع عن نفسه اذا كان ما اعتمرش قبل كده أ م ا اعتمر الرجل ويريد أ ن يعتمر عن أ ب ي ه أ و عن أ ح د من أ ق ا ر ب ه يقول اللهم لبيك عمرتا عن فلان اللهم لبيك عمر عنه عن فلان طيب الرجل الذكر يحرم في إ ذ ا ر ورداء في إ ذ ا ر ورداء من غير المخيط وموجود متوفر في كل مكان بفضل الله تبارك وتعالى في ا ل م د ي ن ة وفي مصر موجود وفي المطارات ا ل إ ح ر ا م موجود اللي هو ا لبس ل ا ل إ ح ر ا م موجود يستحب الاغتسال و الطيب و التطيب قبل عقد ن ي ة ا ل إ ح ر ا م يغتسل و يقص ا ل أ ظ ا ف ر و يتطيب ثم بعد ذلك ي ن و نيه ا ل إ ح ر ا م و يلبس لبس ا ل إ ح ر ا م و يتلفظ ب ا ل ن ي ة و يقول اللهم لبيك عمره ليس ل ل إ ح ر ا م ص ل ا ة كثير من الذين يذهبون إ ل ى ا ل ع م ر ة يظن انه بعد أ ن يلبس الاحرام يصلي ركعتين ب ن ي ة الاحرام ليس له ركعتان ولكن إ ذ ا حضرت ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة يصلي مع المصلين ثم ينوي بعد ذلك الدخول في ن ي ة الاحرام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما دخل وقت ا ل ف ر ي ض ة صلى مع المصلين ثم عقد ا ل ن ي ة طيب يسني ا ل ت ل ب ي ة بعد الاحرام مباشره ة اه هي ا ل ت ل ب ي ة رجال س ه ل ة جدا ً لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذا حتى يصل إ ل ى البيت الحرام ولا تنقطع ا ل ت ل ب ي ة حتى يصل إ ل ى بيت الله الحرام يفضل ل ب ي ك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ويكرر حتى يصل إ ل ى بيت الله الحرام اللهم ب ل غ ن ا اياكم بيت ه الحرام اللهم امين و ي ر ف ع بها الرجال أ ص و ا ت ه م و ي خ ف ض بها النساء لا يجوز ا ل م ر أ ة يمشي ب ع د تقول ل ب ي ك اللهم لا ي ك وترفع صوتها هذا لا يجوز الرجل يرفع صوت ه و ا ل م ر أ ة تخفض من صوتها تسمع نفسها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبي لك لبيك أ م ا الرجل يرفع الصوت طيب مع نفسه ما يعني في بعض الناس بياخذها مجموعات ده يقول شو هذا ولكن ا ل س ن ة كل واحد مع نفسه طيب ويتوقف المعتمر عن ا ل ت ل ب ي ة عند الوصول للطواف عند بيت الله الحرام بعد ذلك يا اخواني وصلنا خلاص ا ل ك ع ب ة وصلنا بيت الله الحرام ن ب د أ في ع م ل ي ة الطواف كذا الموضوع سهل عم الحج سهل يا خالد ان شاء الله ربنا يبارك لك الطواف س ب ع ة اشواط ه ن ط ف حول ا ل ك ع ب ة سبع اشواط و ا ل ر ك ز في السبع اشواط ي ب د أ من عند الحجر الحجر الاسود طبعا يعني الان في ا ز ح ا م ان استطاع ان يصل الى الحجر فهو خير ف إ ن لم يستطع يشير بيدها كذا ويقول الله أ ك ب ر و ي ب د أ في ع م ل ي ة الطواف بدون زحام ذهبنا ذ ه ب إ ل ى هذا المكان ل ل ع ب ا د ة ولم نذهب للاقتتال نرى الكثير هناك يقتتل عند الحجر ا ل أ س و د وهناك الكثير من المسلمين من يموت في هذا المكان فلا يجوز لنا أ ن نتزاحم ونتقاتل أ ن على الحجر ا ل أ س و د بل يشير بيديه ا ك ذ ا ويقول الله أ ك ب ر ا ل ت و ا ف ي أ خ و ا ن ي ي ب د أ من عند الحجر وينتهي عند الحجر ن ب د أ من عند الحجر ا ل أ س و د وينتهي في الشوط السابع عند الحجر ا ل أ س و د ا ل ك ع ب ة طبعا هتكون عن يسار المعتمر هو بيطوف هتكون عن يسار ما يلفش بالعكس يبقى يجيبها من علميه لا هي من على اليسار ب إ ذ ن الله عز وجل يسن للمعتمر أ ن يرمل في ا ل ث ل ا ث ة أ ش و ا ط ا ل أ و ل ى كيف يرمل هو إ س ر ا ع ا ل خ ط ى يسرع في ا ل خ ط ى مع تقارب المشي سريع في الثلاث اشواط الاولين نعمل ح ا ج ة يعني عرفنا الرمل اللي هو إ يسرع ه ي شويه ك أ ن ه يجري هكذا بقى في ه ز ح م ة خلاص ما فيش مشاكل النيه ربنا تقبل منها ومنكم طيب ويسن للمعتمر أ ن ي ض ب ع في الطواف ما هو الاضطباع يجعل كتفه ا ل أ ي م ن يظهر ا ل إ ح ر ا م يمر هكذا لو في إ حرام كنا عملنا ا ل ع م ر دي بناه تقبلنا وين كتف اليمين يا اخواني بيبان ا ل إ ح ر ا م ب ي ع د من تحت الكتف اليسار مغطى والكتف اليمين إ ي ه الله يبارك له متى يزيل الاضباع عند الفرغ من الطواف بعض الناس بنشوف ه في الصفا والورم ا ل م ر و ماشي وهو مضبع وهذا خ ط أ وقبلنا الكثير منهم وذكرناه وتذكر وانتهى وفعل السنه يعني للضباع فقط اللي هو كشف الذراع ا ل أ ي م ن أ و الكتف ا ل أ ي م ن حول الطوف فقط في بين الـ بين الـ عند ا ل ك ع ب ماشي اخواني يسن لمن يطوف أ ن يستلم الحجر ا ل أ س و د ويقبله ف إ ن لم يستطع أ ش ا ر بيده ويقول الله أ ك ب ر ي س ن ل من يطوف أ ن يستلم الركن اليماني ا ل ركن اليماني دفعين بقى يا اخواني من يجيب قبل الحجر ا ل أ س و د على طول ي س ت ل م و ن ي يشير لا يشير ا ل إ ش ا ر ة فقط عند الحجر ا ل أ س و د كلما أ ت ى إ ل ى الحجر ا ل أ س و د يشير بهكذا ويقول الله أ ك ب ر ي س ن ل من يطوف أ ن يكبر عند استلام الحجر ا ل أ س و د كما قلنا الله أ ك ب ر ي س ن ل من يطوف أ ن يقول ربنا آ ت ن ا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ه حسنه وقنا عذاب النار متى يقال هذا الدعاء أ و متى تقال هذه ا ل آ ي ة عند الركن اليماني بدءا من الركن اليماني حتى يصل إ ل ى الحجر ا ل أ س و د هذا هو مكان هذا الذكر الذكر في هذا المكان بهذه ا ل آ ي ة ربنا أ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار طيب ليس هناك ذكر خاص لهذه ا ل أ ش و ا ق بعض الناس بمالف الكتب والذكر في ا ل ش ط ا ل أ و ل وجيب حاجات والله يعني ما ورد في كتب ا ل س ن ة و ي أ ت ي ب أ د ع ي ة الله المستعان ولكن ادعو بما فتح الله عليك لو ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن في الطواف يجوز ادعو لنفسك ادعو ل أ ه ل ك ل إ خ و ا ن ك ل ج م ا ع ة المسجد اللي معاك الله يبارك لك و ي ن ز ه م ش ل ح س ن ت ل ل ه يضيعك ادعو لمن تعرف من إ خ و ا ن ك المسلمين طيب يا اخواني بل يجوز للمسلم أ ن يدعو بما شاء و أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في الطواف م س أ ل ة م ه م ة اشتراط ا ل ط ه ا ر ة في الطواف اشترط لا يجوز للمحدث أ ن يطوف حول ا ل ك ع ب ة طيب إ ذ ا أ ح د يعمل ايه عم الشيخ يروح يتوضا ويرجع في قول ايه في ا ل م س أ ل ة دي القول ا ل أ و ل يقول يرجع من إيه من عند من عند حيث انته يعني هو طاف ثلاث أ ش و ا ط وتمهم ي ب د أ يبقي في الشوط الرابع طيب في قول فين بيقول لك يعيد الطواف كله ت ا ن ي و ا ل إ ن س ا ن يحتاط ي ض ب ط نفسه يذهب قبل أ ن يطوف يعرض نفسه على الخلاء ويتوضا ويجوز له أ ن يغتسل إ ن كان الجو حارا يخلع ملابس ا ل إ ح ر ا م ويغتسل م ر ة ث ا ن ي ة ثم يطوف وهو خ ا ل البال حتى يذكر الله عز وجل ل طبعا ً طبعاً إذا الهيطوف يا جماعة خش في حمامات ب ع ي د ة جدا ً عشان ترجع و و ح الحمامات ت ر قد يمر عليك اليوم كامل فننتبه لهذه ا ل م س ا ل ة لا تدخل والكثير همه وشغله الشاغل أ ن ينتهي بالزحام وبالقتال عايز يخلص ل أ ن الموقف صعب ولكن ا ل أ م ر يحتاج إ ل ى ت ر ي ز يحتاج إ ل ى ر ا ح ة ما ر و ح ش ن ن ا تعبان أ خ ش على العمر على طول أ ر ي ح قدامي ل و ق ت طويل أ ر ي ح و أ خ ذ ق ص ة من ا ل ر ا ح ة ثم أ ذ ه ب ل أ د ا ء ا ل ع م ر ة و أ ن ا في ح ا ل ة ص ح ي ة ج ي د ة هكذا استفيدوا من العمر مش شرط بس أ ن ت على إ حرام ك بارك الله فيك إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة وهو يطوف خلنا في ا ل أ م ر دا احنا بنشرح ا ل آ ن العمر السؤال دا عايز جواب ثانفا ي عن ضيع ا الوقت والوقت قدامك ي داير الله يبارك فيكم الله يبارك فيك, <تصفيق> فيك. طيب إ ذ ا أ ق ي م ت الصلاه ة اذا بس وخليك معاين إ أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة يا رجال وهو بيطوف يعمل ايه يكمل طواف, مع الناس ويكمل طواف بارك الله فيك طيب من شك في عدد ا ل أ ش و ا ط ويقع فيها الكثير واحد بيطوف طف خمس اشواط م عادش ا ر ف ه و فيه ي ب ن ى على ا ل أ ق ل مش على ا ل ز ي ا د ة بقى مش يقول ولدنا طفك ست ه و ما تفشل الخمس لا ده انت ت ب ن ا على ا ل أ ق ل فهو ا ل أ ر ج ح يرجح ا ل أ ق ل ثم يكمل يكمل على هذا انتهينا من الطواف صعب الطواف ر ج ل نعم الباب هذا ل... لمس الباب هذا من البدع م ن ف ع ش لا لا لا سياتي ا ل آ ن يعني ما... لا في ناس بيحصل كثير من البدع الركن اليمني لمسه ت... باليد فقط ماشي اما اللي بيتعلق ب ا ص ط ر الكعبه هذا و... البكاء ما فيش م ش ك ل ة ان تبكي و أ ن تدعو ما فيش مشاكل م ك ا ن يعني باب ا ل ك ع ب ة لم يرد فيه شيء أ و الانسان يستلم ا ل أ ش ي ا ء ه ذ ه يعني لم ترد طيب انتهينا يا اخواني من الطواف يبقى ا ل ص ل ا ة عند المقام فضل عندنا ا ل ركعتين ص ل ا ة عند المقام يذهب هذا المعتمر إ ل ى مقام إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ع عليه ليصلي ه ا ل ا والسلام ة ل ص ل ي ركعتين وهو ذاهب إ ل ى هذا المكان ي ق ر أ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى طيب ما هوش عارف الايه ذ ه ب ماشي لحظه、يا. ما ينفعش بارك الله فيك نعم هي سن يصلي ركعتين ي ق ر أ في ا ل ركعتين يا اخواني ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة و س و ر ة الكافرون في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى و ا ل ف ا ت ح ة في ا ل ال... ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة و س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص طيب يجوز له عند الزحام أ ن يصليه في أ ي مكان في الحرم ما شاء ما يجيش بغر الدنيا ز ح م ة والناس ع ا ي ز ا ل ط و ف وصاحبنا يقوم سادد ا ل س ك ة على المعتمرين وهذا حدث كثير بل يفعلون د ا ئ ر ة حول من يصلي يقف ج م ا ع ة يصفوا عشان يسدوا على الناس عشان يصلي وراء المقام وهذا يعني ي أ س م هذا الرجل يعني عطل المصلين وعطل المعتمرين و يقف الطواف ص ف يقف ا ل يقف ت م ا م ا فمنفعش إ ذ ا في زحام يا اخواني نصليها في أ ي مكان في أ ي مكان في الحرم جائز <تضحيح> <ما بلناش حاجة سؤال> <نقولك>. الامر واسع <سؤال> الامر واسع <سؤال> نعم جزاك <سؤال> الله خ ي ر ويسن له بعد ذلك أ ن يشرب من ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم تشربه ب أ ي ن ي ة يعطيك الله عز وجل ب ن ي ة الشفاء يعطيك الله ب ن ي ة العطش عطش يوم ا ل ق ي ا م ة يعطيك الله عبد الله بن م ب ر ك شرب هذا الماء ب ن ي ة عطش يوم ا ل ق ي ا م ة الهمم عليه ا ل ن ه ا ر د ة واحد ممكن يكون تعبان رجله بتوجعه وروح يشرب ميت زمزم بنيه إ ن ربنا يشفي ر ج ل ماشي يجوز بس في همم ه أ ع ل ى عايزين ننجو يا اخواني من عذاب الله عز وجل ثم يذهب ويستلم ا ل ح ا ج ة بعد ما يشرب ميت زمزم قبل أ ن يذهب للساع ي بين الصفا والم ر يستلم الحجر يقف بين الحجر وبين الباب والدعاء مستجاه في هذا المكان بين الحجر وبين باب ا ل ك ع ب ة الدعاء مستجاه فادعوا بما شئت طيب ثم يتجه إ ل ى الصفه خلصنا كذا اخواني ا ل ص ل ا ة خلف المقام وشربنا الماء زمزم وشبعنا حتى يعني اشرب من ماء زمزم كثيرا ما شاء الله امتلئ من ماء زمزم ثم ادعو ب م شئت بين الحجر وبين باب ا ل ك ع ب ة فالدعاء في, في, في هذا المكان مستجاب ثم يتجه المعتمر إ ل ى الصفا و ي ب د أ السعي من الصفا وينتهي في ا ل م ر و خ ل نبه ا خلي ا ا ل ن برضو على ن ق ط ة م ه م ة بعض الذين يذهبون إ ل ى العمر ة أ و الحج يظن ان الطواف بين الصفا والمروه شوط في الصفا وشوط في المرء و ي ح س ب و احد باث وبعضهم يتوفر 14 ش و ط يبهدل اللي معاه وحدث وحدث من أ ن ا س يعني أ ص ح ا ب علم ولا حول الخوت الا بالله فياخواننا ننتبه يا عم ا ل ح ج الطواف ي ب د أ من الصفه إ ل ى السعي ي ب د أ من الصفه إ ل ى المرواه شوط ومن المرواه الصفه ا س ب ع ة شوط فقط مش اربع عشر الله يكرمها و ي ق ر أ في ب د ا ي ة الشوط ا ل أ و ل و ي ق ر أ في ب د ا ي ة الشرط ا ل أ و ل إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا ف إ ن الله شاكر عليم ويقول ه كده و طلع الصفا ر أ هذه الأي ي ق و بعدها أ ب د أ بما ب د أ الله به ان الصفا والمروه من شعائر الله ويسن له ان يرتقي الصفا يخرج على الصفا في مكان عالي في الصفا كده يا اخواني حتى يرى الكعبه فيستقبلها يستقبل الكعبه ويرفع يديه قائلا الله اكبر الله اكبر ا ب ر وهو ينظر الى الكعبه وهو رافع يديه الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له أ ن ج ز وعده وصدى ونصر عبده وهزم ا ل أ ح ز ا ب وحده ثم يدعو بما شاء ويكرر ذلك ثلاث مرات يكرر ذلك ثم ل ا ث ر ا ت ثم يفعل ذلك على المرء أ و ل ما يذهب ل ل م ر ة يقف ويستقبل الخبله ويرفع يديه ويقول الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ه على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده يقول ذلك كلما ذهب الى الصفا وكلما ذهب اليه المرء يدعو ب غ ي بين الصفا والمروه يدعو ب م جاء و ي ق ر أ ق ر آ ن كما شاء ويستغفر بما شاء بما معه من ا ل أ د ع ي ه أ و ما معه من كتاب الله عز وجل يسن له إ ذ ا وصل بين العالمين ا ل أ خ ض ر ي ن أ ن يسرع في المشي بس بشرط يا رجال بعض الناس يجي بين العالمين ويجري يعني يعمل ارتباك للناس اللي مشيه في ز ح م ة ج د ي د ة في ز ح م ة ج د ي د ة عم ل ح ا ج وبعدين يوسع ده ويوسع ده ويخبط يضيع انتجيه للعباد ا ب إ ذ ا ف ت ت ي من ا م م ك ن ان ج ر ي من ا أ خ و ك ن ان ت ي من الممكن ان ت ج ي من ل م ك تجري من الممكن ان تجري من الممكن ان تجري م ه الممكن ان تجري من ا ل ان ي من ا ل ك ن ان ت ج ي م الممكن ان ت ج الممكن ت ج ر الممكن ان ت ج و ي م ل م م ك ن ان تجري من ل م م ك ن ان تجري من ا ل م م ك تجري من الممكن ان ر ي من الممكن ان ت ج ر من الممكن ان ت من الممكن ان تجري من ا ل م ك ن ان تجري من الممكن ان ت ي من الممكن ان ت ي من الممكن ان ت ي ن الممكن ي ن ا ل م م ك ر ي ن الممكن ان ت ي ب و ل ا ت ش ت ر ي ا ل ط ه ا ر ة في ا ل س ا ع ي و ا ل أ ف ض ل ا ل ط ه ا ر واحد عنده غ ز ا ت وعنده القولون تعبان ويدوب وخلص طوف حول ا ل ك ع ب ة ومش قادر يمسك نفسه طيب يعني إ ذ ا قاف إ ذ ا سعى بين الصفا س في ا ل والمرو بدون ط ه ا ر ة يجوز ولا لا يجوز يجوز بدون وضوء, أقصد وضوء, يعني. بدون وضوء يا رجال. يجوز ا ر ا ل ي ج أ و لا يجوز يجوز له ولكن ا ل أ ف ض ل الطهاره و ا ل أ ف ض ل المسلم كذلك أ ن يكون متطهرا دائما أ ن يمشي على وضوء دائما يعني قد ي أ ت ي ه الموت وهو على ط ه ا ر ة فهذا شرف له يموت على س ن ة من س ن ة ل ل ح ب ي ب صلى الله عليه وسلم طيب هل ي ض ج ع في السعي بين ا ل ص ف ة والمروه لا ي ض ج ع لا ي ض ب ع الاضطباع غير جاهز كذلك نذكر إ خ و ا ن ن ا المعتمرين بغض البصر وعدم الغضب في هذا المكان هناك من الفتن الكثير هناك من الفتن الكثير بل هناك من يذهب ل ل س ر ق ة هو موسم ل ل س ر ق ة تذهب واحذر إ خ و ا ن المعتمرين أ ن يذهبوا ب أ م و ا ل ه م وهم يطوفون أ و يسعون بين الصفا والمروه ف إ ن ه لا يرجع بها غالبا عندك السكن أ و ا ل ش ن ط ة بتاعتك حافظ على المال بتاع ك المكان م ك ا ن يعني ا ل م ع ص ي ة فيه م ض ا ع ف والحسنات مضاعفه ن ا ك الذين يذهبون يسرقون, يسرقون المعتمرين ويسرقون الحجاج وقد سرقت أ ن ا شخصيا في يوم رميت ا ل ج م ر الكبرى دخلت كده و أ ن ا أ ش ع ر بمن يسرقني ولم أ س ت ط ع أ ن أ ن ظ ر إ ل ي ه من ش د ة الزحام وشتت عقلي وضيع عليها ل ح ج منه لله الله يسمح ف ن س أ ل الله حسن الختم طيب خلصنا يا اخواني السعي فضل اللهم امين م هو ت على حسب ال... د هذا كله جاهز ان شاء الله لو طاف تحت、مملكة. لو ا ل س ا ع ة تحت او س ا ع ة في الدور الثاني او س ا ع ة في الدور الثالث كله جاهز ان شاء الله و إ ن شاء الله العمره ك ا م ل ة ب إ ذ ن الله عز وجل نيجي يا اخواني خلصنا خلاص في الحلق والتقصير الحلق و ي ه و التقصير حلق الشعر أ ف ض ل من التقصير الحلق و التقصير حلق احنا اشيل بالمسقط ده افضل من التقصير بعض الناس عايز يحافظ على شعره يقوم باخذ شوية شعر و ي ة ش من هنا شوية شعر و ي ة ش من هنا لا يجوز لا بد من أ خ ذ الشعر كله أ ن ي أ خ ذ من شعره كله وهذا كلام الشيخ ا ل ج ب ر ي ن رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين بعض الناس ب ياخذ شعر من هنا وشعر من هنا هذا للنساء ت أ خ ذ من ا ل أ ظ ا ف ر فقط أ ظ ا ف ر ا ل ش ع ر ولا تحلق شعرها فالذي يجوز هنا و ا ل أ ف ض ل للمعتمر أ و الحاج حلق الشعر ب ا ل م و س النبي صلى الله عليه وسلم استغفر المحلقين ثلاثا اللهم اغفر المحلقين اللهم اغفر المحلقين اللهم اغفر المحلقين قيل والمقصرين قيل والمقصرين م ر ة واحده يبقى الافضل يا رجاله التح... يبقى الافضل الحلق بالموس طيب يجب ان يستوعب التقصير جميع الشعر هذا كلام العلماء جميع الشعر قصرت عايز, عايز تخلي شعرك في تعب فراسك في, في شيء قصر من كله خفف من كل شعر لو قدره الملت أ م ا ما ج ي ش تاخذ ش ع ر ي ن من هنا وشعر منه قريب غنى كنصرت كده لا, لا يجوز حلق الدقم لا يجوز طيب بعد ا ل ح ل ق والتقصير يا اخواني يتحلل من عمرته اللهم تقبل من المعتمرين يتحلل من من عمرته وعند ذلك تنتهي العمر انتهت العمر كده اخواني ب ا ل ح ل ق ة أ و التقصير تنتهي العمر طيب في كلام جميل برضو طيب إ ذ ا نسى المعتمر اللي المعتمر جاء خلص السعي الطوف به في الساعه و ا ل م ا في السعي بين ط و ر م ر و ة خلص و نسى و مشي و خلع ا ل إ ح ر ا م خلي بالك و ي م ح ل ق ش ولا قصر طيب و سافر ب ل د و جاء مصر هن طيب ايه اللي على الرجل ده يلبس ا ل إ ح ر ا م خد بالك من نقطه ج م ي ل ة يلبس ا ل إ ح ر ا م و يحلق ثم يتحلل من عمرته يتحلل و ل ا ع ل ي ه شيء و ل ان قضاء عليه يكون في بلد ه ذ ا ك ل ا م ا ل ع ل م ا ء جزاهم ل ه خ ي ر ا ن ت ه ت العمرة و ن س أ ل يتقبل أن من ا ل ح ج س ا ع د ع م وجميع ر ت ه ا ل م م محضر س ل ل ي حبيبي ن أنا ه درس هذا ويكون هناك ن افعاله العمر الثاني ا ل ي بقى ع ا ي ز و ن قاعده ك على ا ن ف ر ا ض إ ن شاء الله سيطلع لا بيطلع الله ما شاء الله يعني بي... حتى لو مشيت المسح على راسك إ ن شاء الله يجوز ربنا اغفر وإصرفانا أمرنا وانصرنا الكافرين اللهم اجعل هذا مرحوما وتفرقنا تقبل ذنوبنا وثبت بعدين منك ثاني لنا أقدمانا اجتماعنا من فينا من بيننا عمال حاجم اللهم القوم اللهم اجعل هذا اجتماعا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا تجعل يحلك على مش موش م م ح في و اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا ن ج ا ة التائبين